وقضينا إِلَى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها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 وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويدعو الْإِنْسَانُ بالشر دعاءه بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا الليل وَالنَّهَارَ آيَتَيْن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 من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا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 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أَكْبَرُ درجات وَأَكْبَرُ تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مَذْمُومًا مغذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل, فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرَّحْمَةِ وقل رب رحمهما كما ربياني صبيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أَوْلَادَكُمْ خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إِنَّ قتلهم كان خطأا كبيرا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 إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم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 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلِهَةٌ كما يقولون إذا لابتغوا إِلَى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أَإِذَا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَّا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حِجَارَةً أَوْ حديدا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 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الَّذِينَ الذين يدعون يبتغون إلى رَبِّهِمُ ربهم أَيُّهُمْ أيهم وَيَرْجُونَ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا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 ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تَتَرَكَن إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا ليستفزونك مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا قسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أَعْلَمُ بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن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 قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الذين أُوتُوا العلم من قبله إِذَا يتلى عليهم يخرون لِلْأَذْقَانِ سجدا